لدك يا ابن البتول مو فرع والله اصول على العهد نقول نقول على العهد يا على العهد مولدك يا ابن البتول مو والله اصول مولدك يا ابن البتول مو فرع والله اصول على العهد نقول يا العهد دم طول يقول ويا هو يا فرحان القمر صوت من عند صدر ليله فرحان القمر وصوت من عند صدر حجه الله المنتظر ويا هو يا حجه الله المنتظر ويا هو يا اولادك ابن البتوف هذا العمل في استوديوهات ايديا بالانتاج الصوتي والمرئي قولوا يا هو يا العهد نبقى نقولوا مولد المهد نجات للبشر من الطغات مولد للبشر من الطغات ترتجيه به الحياه ويا هو رتجيبه الحياه ويا هو يا مولدك يا ابن البتول مو فارع والله قصور مولدك يا ابن والله قصور العهد نتقول نقول ويا هو يا العهد نتقول نقول ويا الحشر كلنا عبور ويا سرور فولد الدنيا نور سرور فولد الدنيا تنور بالحشر كلنا عبور بالحشر كلنا عبور ويا هو والله اصول مولدك يا راح والله قصونا العهد نتقون نقول ويا هو يا العهد نتقون نقول ويا هو يا فضل ربنا الجليل علمه لا اكبر دليل فضل ربنا لا اكبر دليل ما نعوفه ولا نمنو يا هو يا ما نعوفه ولا نمنو ويا هو قصودي او وليدك يا ابن البدو مفرح والله قصودي العهد ذا القول نقول ويا هو يا العهد ذا القول والنبي اعلن النبا فاس كل من صاحبه يمعلي يرد مشربه ويا هو يا يمعلي يرد مشربه ويا هو نا والله قصور مولدك يا ابن البدور وفرح والله قصور على عهدك قول قول ويا هو على عهدك قول قول ويا هو يا شلعتي قالن دبيني احبر الشيعت علي والولي حضر لديلك ويا هو احضر الشعة علي شيعتي قال ندبي احضر الشعة علي والولي حضر ولي يا هو ولي او يا هو يا مولدك يا ابن البدور مفرح والله اصول مولدك يا ابن البدور مفرح والله اصول على العهد تلقوني قولوا يا هو يا العهد نقى و نقوله ياهو ياه و نصب قال ما من رجاء و نصب ليه قال ما من رجاء بالسعير نشاهده ياهو ياه بالسعير نشاهده ياهو ياه فرح والله قصول مولدك يا ابن البدور وفرح والله قصول هل عهد تبقى نقول وياه ويا هل عهد تبقى نقول وياه ويا هذا <تصفح> مو اخر عهد اقسم برب الصمد هذا مو اخر عهد اقسم برب الصمد انما نهوا ونرد وياه ويا مولدك يا ابن البتول مو فرع والله اصول مولدك يا ابن والله اصول على العهد وياه, وياه وياه النشر والتوزيع, والتوزيع مؤسسة الخليجة الإسلامية